فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضارين نحن محروون. قال أوصلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا ياويلنا إن كنا طاغين.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 وَإِنَّكَ لَذِي مَكَانَةٍ عِزَّةٍ لَّا يَنقَضُّونَكَ وَيُسْلِمُونَكَ وَمَن يُسْلِمْكَ فَإِنَّهُ مِنَّا ۖ إِنَّهُ لَذِي مَكَانَةٍ عِزَّةٍ لَّا يَنقَضُّونَكَ وَيُسْلِمُونَكَ